أن تنظر إلى فهارث تراجم كتب صحيح البخاري التي بلغت سبعا وتسعين كتابا فيها ما يزيد على خمسين كتابا من صحيح البخاري لا علاقة لها بالعبادات ولا بالعقائد ولا بالرقائق إنما هي في المعاملات في البيوع والشركات في العقوبات في الحدود في الجهاد في الأسرة في الفيء في الجزية يزيد خمس... يز... تزيد كتب البخاري التي تتحدث عن هذا على خمسين كتابا من سبع وتسعين كتابا في صحيحه انظر هذا فمن آية فقط في القوانين والباقي كله لا قيمة له أما القانون الذي يطالبون في... به طيب إذن هم الآن يطالبون بالشريعة القرآن ما فيه حكم ولا السنة ما فيها حكم من الذي فيه الحكم؟ أما القانون الذي يطالبون به فهو عبارة عن فقه إسلامي أي من إنجاز عقول ناس القانون الذي يطالبون به هو الفقه والفقه هذا فقه أبي حنيفة والشافعي ومالك أحمد هذا هذا من عقول ناس وقلت لكم إخوة الكرام من زعم هذا في الفقه فهو كافر الفقه أحكام شرعية مأخوذة من أدلتها التفصيلية من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والإجماع الذي أخذ من نص وبني على نص شرعي وقياس سوي سديد ان نلحق النظير بالنظير هذا أرى هذا أوهام هذا أضغاث أحلام ثم أكثر أحكام الفقه آيات صريحة وأحاديث صحيحة هذا أكثر الأحكام والاجتهادات التي هي من باب القياس الحاق فرع بأصل أقل من القليل فإذا كيف هذا إنجاز عقول ناس وتقدم معنا إخوة الكرام عند الأمر الثالث من المميزات في التشريع الرباني أنه يسع لكل ما يقع في هذه الحياة قلنا هذا الفقه معجز لخير البريات عليه صلوات الله وسلامه وضربت لكم أمثلة حية أحكاما شرعية من نصوص قرآنية قد يبدو في ظاهرها أنه لا دلالة فيها على هذا الحكم لكن الله يؤتي الحكمة من يشاء كما استنبطت الجارية أنه لا يجوز لاستثناء في اليمين بعد فترة وبعد مضي برهة من قصة العبد الصالح أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال الله له خذ بيدك ضغثا فضرب به ولا تحنث وهكذا غيره وغير من أحكام شرعية ذكرتها ثم أريد أن أقول لهذا المخذول الفقه الإسلامي من إنتاج عقول ناس من إنتاج أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك والقوانين الوضعية تقليد للبلاد الغربية من انتاج عقول من يأكلون الخنزير ويشربون الخمور وهم احط من الخنزير عند العزيز الغفور فلو كان الفقه لو كان الفقه من عقول الناس والقوانين الوضعية من عقول الناس فأي الأمرين احسن بالاتباع والاقتداء والتقليد أيهما أن تتبع أجدادك وآباءك أبناء ملتك ومن هم على ديانتك وأن تأخذ بآرائهم أو أن تأخذ باراء الغربيين من أميركيين وبريطانيين وفرنسيين وغيرهم ممن غضب عليهم ربنا العظيم أي الأمرين أحسن هذا لو سلمنا لك أن الفقه من إنتاج عقول ناس لكن أنا أحار أحار حقيقة في هذه الأيام نحو هؤلاء لا على الله وعلى حسن اختياره عول ولا على شخصيتهم اعتمدوا ولا لأئمتنا اتبعوا ولا بهم اقتدوا اقتدوا إنما قلدوا من لعنهم الله وغضب عليه يقول وبالنسبة للعقوبات لأنه قد يقول له في القرآن يوجد أحكام العقوبات من سرقة وجلد في الزنا وغير ذلك وبالنسبة للعقوبات فنحن أمام أربعة أحكام أي في القرآن قطع يد السارق هذه في القرآن وجلد القاذف وهي جريمة ليست ذات أهمية والله ما يقول هذا ابن حلال ما يقول هذا إلا ابن زنا عندما يرمى الإنسان بالزنا هذه الجريمة ليست ذات أهمية هذه الجريمة ليست ذات أهمية تقول له يا زاني يا ابن الزانية هذه ليست ذات أهمية نعم من يعرف لهذا الأمر أهمية الذي هو ابن الطهر والعفه أما ابن العهر والسفاح لا يبالي أن تقول له إنه ابن زنا يقول وهي جريمة ليست ذات أهمية وجلد الزاني وهي جريمة صعبة التطبيق لا يمكن أن نطبق حد الزنا وأصبح القائم هو التركيز على عقوبة السرقة ونحن نقول العدالة الاجتماعية والسياسية قبل تطبيق هذه العقوبة أي أخر هذا لنحقق العدالة الاجتماعية والسياسية ثم قال إن الخلافة نظام جاهلي غشوم أضر بالإسلام ولم يفده ثم تحدث بعد ذلك عن الجهاد وقال نحن قلنا إن الجهاد هو جهاد النفس هذا هو الجهاد أما بعد ذلك قتال الكفار وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فهذا هوس انتبه بعد ذلك ماذا يختم مقاله يقول ولكني أخاف من هؤلاء في مصر لكني لا أخاف من هؤلاء في مصر أي هذا الشباب على تعبيره الطائش إنما أخاف من الشيوخ الذين ينتمون للمنظمات الرسمية اي يدرسون في جامعات في كليات ولهم شأن ويتحدثون في أجهزة الإعلام بطريقة تؤكد وتمهد لجماعات الإسلام السياسي ونحن نعرف أنهم أيدوا شركات توظيف الأموال ورفضوا تنظيم الأسرة وبعضهم يبرز انتشار المخدرات وبعضهم يبرر انتشار المخدرات وهذا يقصدني لعله لعله يقصدني بهذا كما ذكرت لكم في في في في في الموعظه الماضيه واقصد أمثال قلنا إن القوانين الوضعيه فيها منتهى السفه حرمت المخدرات واباحت المسكرات بعد أن حرمتها أيضا حرمت المسكرات كما في في في, في, في, في, في امريكا 1350 بعد سنتين اباحتها شربا وتجاره وبيعا وشراء ثم بعد ذلك المخدرات لازلت محظورة قلت لكم لن نموت حتى نرى قرارا عالميا بان المخدرات مسموح بيعها وشراؤها والمتاجره بها وزراعتها كالخمر ولذلك نحن نقول لهم يا من طمس الله على بصيرتكم كيف تبيحون الخمور وتستبيحون وتحرمون المخدرات وهذه ضارة وهذه ضارة وهذه تزين العقل وهذه تزين العقل هل نحن ندعو للمخدرات ونبررها؟ يتهمنا الآن بأننا نبرر يقول بعضهم يبرر انتشار المخدرات فأحدهم أحدهم قال في التلفزيون إن الخمر محظور في القرآن لأنها تذهب بالعقل فورا في حين لم تذكر المخدرات لأنها لا تذهب به فورا مما يعني أنه يبررها بشكل غير مباشر يعني عندما نقول إن المخدرات يعني ينبغي أن يكون حكمها كالخمر يقول إذن نعني أنها نبررها وندعو إلى شربها اما قريب سيبررها قانونكم اللعين يقول ثمانين آية فقط في القانون وبعد ذلك الآيات كلها هذه من باب التسلية وضياع الوقت ولذلك كيف يطالبنا هؤلاء بتحكيم القرآن وأنا أريد أن أقول لهذا المجنون الذي فقد عقله قبل أن يفقد دينه إن هذا القانون حكمت به الأمة الإسلامية أربعة عشر قرن إلى سنة ألف وثلاث واربعين للهجرة حكمت به في أحوالها الداخلية والخارجية مع العدو والصديق وما كان لها غير هذا القرآن فكيف وسعها وهي كانت لها العزة والسيادة وكيف الآن لا يسعنا كتاب ربنا جل وعلا هذه الدعوات إن القرآن عدل لجميع المخلوقات وإنصاف بين جميع المستويات شامل لجميع أمور الحياة هذا ما يراد منا الآن ألا نذكره فيقال ليس في القرآن إلا بضعة آيات تتحدث عن القوانين والباقي كله من باب التسلية والعبث هذا كتاب تمائم وشعوذة ما الآيات الحكم ثمانون آية بقي معنا ستة آلاف ومئة وعشرون آية كلها لا قيمة لها ولا وزنه ولا اعتبار ولا دخل لها في شؤون الحياة. هذا نموذج من الضلال. نموذج آخر إخوة الكرام فقه, فقه أئمتنا. من يريد أن يؤذن تفضل يا إذا إخوة الكرام لا بد لكون القانون صالحا لتحكيمه بين الناس أن يكون فيه عدالة عامة وإنصاف بين جميع المخلوقات وحكمة في وضع الأمور في مواضعها وهذا لا يوجد إلا في تشريع ربنا في كلام ربنا وأما ما قاله هذا المستشار العشماوي وغيره فهذا من باب السفاهة والضلال وهم والله لا, لا, لا أبعد إذا قلت ما قرأ واحد منهم ولا اطلع على كتاب من كتب أئمتنا في الحديث ولو اطلعوا على كتاب من كتب أئمتنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام لربما استحوا من هذه التفريحات فيكشرون عن أنيابهم ويقولون كفر ولا نريد الإسلام أما اتهام الإسلام بأن نصوصه لا تصلح أن تحكم في هذه الأوقات ونصوصه محدودة لا تعالج شؤون الحياة فهذا هو الضلال وهذا هو الخذلان. فالنصوص هذه كما قلت تتسع لكل ما وقع ولكل ما يقع عن طريق استنباط الفقهاء والأئمة الاتقياء وهذا الاستنباط ليس كما يقرر في القوانين الوضعية الوضيع انظروا لهذا الاستنباط الذي يفطر الاكباد في كتاب مبادئ النظم وكنت ذكرته لكم إخوة الكرام وألفه أربعة من الدكاتره الذين غضب الله عليهم في صفحة 82 في طرق التفسير الخارجية أي للقانون وكيف يقضى بها أولا حكمة النص هي البحث وراء الكلمات من غاية السلطة المختصة وما ترمي إليه المصلحة المنشودة إن تبين حكمة النص مفاده أن يتعرف المفسر ما شاء الله صار مفسر صار فقيه في القوانين الوضعية ولذلك يقال على أهل القانون فقهاء القانون والقضاة مفسرون شراح كأنهم يشرحون كرام الله ويفسرونه أن يتعرف المفسر على العلة يوجد أيضا علة في القانون كما علة في الأحكام الشرعية التي اقتضت الحكم فيفسر في ضوء هذه الحكمة ألفاظا وردت في النص أي نص لو بال عليه الإنسان لكان بوله أطهر من ذلك النص فيفسر في ضوء هذه الحكمة ألفاظا وردت في النص قد تكون مبهمة قد تكون مبهمة يقول مثل أن القانون الجنائي في كثير من الأنظمة هذا القانون الجنائي الوضعي للشرع أن القانون الجنائي في كثير من الأنظمة يجعل الليل في جريمة السرقة ظرفا مشددا للعقوبة فما معنى الليل لابد الآن من فقهاء القانون يجتهدون لأنهم الآن إن أصابوا فلهم لعنتان وإن, فل... وإن أخطأوا لعنة لابد من الاجتهاد في التشريع الجنائي اخوتي الكرام دعونا من إدخال شيء من العباد في كلامنا إن أصابوا فلعنتان وإن أخطأوا فلعنه وحقيقة نقول كلاما والله لو بكينا دما لكان قليلا لكن القلوب ضرب عليها الغفله ونسأل الله حسن الخاتمة وإلا مثل هذا الكلام الذي نقوله في بيان سفاهة هؤلاء هذا يستدعي أن يتبسم الإنسان يقول بد الآن من تفسير الليل فليجتهد فقهاء القانون في بيان المراد بالليل حتى تكون العقوبة مشددة مغلبة في السرقة يعني بدل من أن يسجن شهرا إذا سجن في الليل سيسجن أربعين يوما فما معنى الليل يا فقهاء القانون اجتهدوا وفسروا واستنبطوا والتمثوا العلا يقول هنا يجب توخي حكمة النص. والواضح أن السلطة المهتصة جعلت الليل ظرفا مشددا لسهولة ارتكاب هذه الجريمة في الظلام فأراد النص تشديد العقوبة ردعا للمجرمين الذين يستسلون ارتكاب جريمتهم في جنح الظلام من هنا وجب تفسير الليل لا على أنه الذي يبدأ معه غروب الشمس وينتهي عند شروقها بمعناه الفلك أي عند علماء الفلاك الليل من غروب الشمس الى شروقها ليس هذا معناه عند فقهاء القانون لابد من الاجتهاد انما معناه الليل الذي يسهل فيه السارق. اي عنده انتشار الظلام وتخيم الظلام ولذلك لو سرقت بعد المغرب بنصف ساعة لا يعتبر هذا الليل تبقى العقوبة شهرا ما تمد الى اربعين يوما بل بمعنى الظلام فقد لا يكون هناك ليل بعد غروب الشمس إذا لم يكن الظلام قد اسدل سدوله لا في فصل الصيف وهذا هو الذي يستخلص حقيقة وهذا هو الذي يستخلص حقيقة من حكمه النص لا اله الا الله فقهاء ومفسرون وإلا اخبرني مره بعض اخواني الصالحين في بعض البلاد العربية عن بعض الالويه في الشرطه برتبه لواء يقول له يا أخي قتلت نفسه وما اعلم هل لي ثوب أم لا ثم حكى لي قصته قلت لما قتل النفس وماذا فعل يقول انا احكي لك القصة فاستمع يقول يوجد سارق وهذا لواء في الشرطة مسؤول في ذلك المكان جيء بهذا السارق إليه أكثر من مئة مرة ولا يوجد في النظام ما يردع السارق يسجنه شهرا ثم يخرج يقول هو في السجن يسرق جرائم في السجن ليس خارج السجن آذان داخل السجن وخارج السجن بمجرد ما يخرج يسرق ويقطع الطريق ويعتدي ويعمل بلايا يقول بعد أن تكررت الحوادث قلت أدخلوه عليه هذا اللواء وهو في الدور السابع يقول حملت من النافذة وطرحته القيت على الأرض فمات وعملت محضرا بأن هذا السارق قفز من النافذة ليهرب فمات فيعني سلمت من عقوبة القانون لكن أريد أن أسأل هل لي توب وانا الآن مخطئ في قتله أم لا حقيقة هذه هي القوانين الوضيعة عندما يسرق ولا تقطع يده يسجن شهرا سيسرق في السجن ثم بعد ذلك إذا خرج تزداد سرقته يا عبد الله لا تسجنه يوما واحدا إذا ثبتت السرقة باقرار او شاهدين اقطعها وعلقها في رقبتي وقل له غفر الله لك ذنبك امشي إلى بيتك بعد هذه القاطع لا نريد أن نحقق معك لا أن ندخلك السجن لحظة واحدة تقطع من ساحة القاطع قل له امشي إلى بيتك على رجليك ويدك في رقبتك احملها إلى بيتك واتبنها في أي مكان تريد والله الذي لا إله هو لو نثرت الذهب الأحمر والأصفر أمامه لغض طرفه عنه بعد ذلك ولو سرق عندنا ما يطهره نقطع رجله بعد ذلك من خلاف يد يمنى ورجل يسرى حتى إذا أراد أن يمشي يقفز وإذا أراد أن يسرق لا تساعده بعد ذلك يده التي سرقت فعندنا ما يطهر لكن عندما يسجن شهرا ماذا جرى يزدهد جريمة هذا هو الواقع يقول هذا النظام الوضعي وضيع لا يمكن أن يطهر المجرمين فأنا ماذا أعمل حملته وطرحته وقتلته هل لي توبة قلت يا عبد الله لا يجوز أن يرميهم لكن رحمة الله واسعة الله أن يتوب علينا وعليه لابد من أن يتوب بشروط التوبة لكن لا يجوز أن يقتلهم لكن انتبه هنا هو مسؤول برتبة لواء في الشرطة يقول ما أجد علاجا لجريمة السرقة السجن لا ينفع ويزيد السارق عتوا وضلالا وهذا ياتي ويتفلزف يقول لا بد من بيان حكمة النص فالقوانين الجنائية تجعل السرقة في الليل ظرفا مشددا لتغليظ عقوبة السارق بدل من أن يسجن شهرا يسجنه أربعين يوما لكن ما هو الليل الذي يتحقق فيه وصف الليل لتغليظ العقوبة يقول الآن بد من الاجتهاد والتفسير وإعمال الرأي وعرق الجبين. يقول الذي يظهر أن واضع القانون أراد من الليل ليس الليل الفلكي من غروب الشمس إلى شروقها إنما الليل الذي يصبح فيه خفاء أي شدة ظلام فإذا سرق في شدة الظلام يسرق واما بعد المغرب لا سيما في فصل الصيف لا زال يبقى الليل في اوله مضيئا فلو سرق العقوبه لا تغلظ لا زالت شهرا هذا قانون وهذه حكمه وهذا فقه وهذه عله وهؤلاء مفسرون يا عبد الله يا عبد الله قد افسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا احكامه بنظام من أيها المجرم المنعون يا صاحب القانون من يخولك أن تغير قول الحي القيوم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما في ليل أو في نهار في ليل أو في نهار مطلقة ليس عندنا الآن في يختلف عنه إذا ثبتت السارقة ولا بعد ذلك نهينه أكثر من هذا اقطعها وعلقها في رقبته وقل غفر الله لك وجعلها آخر ذنوبك في أمان الله إلى أهلك سليما راشدا عنده عبر طول حياته في بدنه وفي طرفه أما بعد ذلك ظرف مشدد وفساد باسم الإصلاح هذه القوانين العفنه التي شقيت بها المخلوقات في هذا الوقت الميزه الخامسة التي توجد في تشريع الله ولا توجد كما لا يوجد من من ما سبقها في تشريع من التشريعات أن التشريع السماوي التشريع الرباني النظام الالهي جنسية فوق الجنسيات هو دين ودولة وجنسيه ازال الفوارق بين جميع طبقات البشرية وصهرها في وعائه الواسع الطاهر النظيف وجعلها لبنة في بنائه العالي المنيف فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح وكل المؤمنون يلتزمون أمام هذا القانون أمام هذا الدستور أمام هذا النظام أمام حكم الرحمن يلتزمون به ويتساوون ولا فضل لأحد على أحد فإذا فيه مساوات حقيقية وفيه جنسية فوق الجنسيات ثم هو مستغن بنفسه عن غيره ففيه كل ما تحتاجه الدولة كل ما تحتاجه الدولة إن تشريع الله جل وعلا جمع الأمور الثلاثة كما تقدم معنا درء المفاسد الضروريات جلب المصالح الحاجيات التحسينيات الجري على مكارم الأخلاق وفصل بعد ذلك هذه الأمور إلى خمسة أحكام بها ربط ربنا جل وعلا الأنام ببعضهم وجعلهم عبد الله عقائد، عبادات، معاملات، عقوبات، أخلاق وآداب إذا جنسية تصهر جميع الجنسيات في وعائها النظيف الطاهر. تذيب جميع الفوارق تجعل جميع الناس سواسية متساوين في هذه الجنسية وفي هذا الدين وفي هذا النظام جميع ما تحتاجه الدولة فلا يحتاج المسلمون إلى تشريع آخر عندما يدينون للحي القيوم ويحكمون كلامه في شؤون حياتهم هذه الجنسية المعتبره الشرعية لا توجد في قانون من القوانين الوضعية إن القوانين الوضعية الموجودة الآن أخذت بمبدأ الجنسية الوطنية وهذه الفكرة هي التي تسري الآن في جميع الحياة في أرجاء المعمورة الوطنية ويعنى بها ويراد بها اجتماع الناس تحت قوانين مشتركة اجتماع الناس في بقعة من البقاع تحت قوانين مشتركة واستفادتهم من حقوق متساوية بشرط أن يكونوا في تلك البقعة في ذلك الوطن إذن لهم نظام خاص في ذلك الوطن والنظام في هذا الوطن يختلف عن النظام في ذلك الوطن وفي ذلك الوقت يختلف عن النظام في ذلك الوطن إنما هؤلاء وطنية الذي يربطهم نظام خاص فياستفدون من حقوق متساويه ما كان عندهم التابعيه والجنسيه والوطنيه الانظمه الوضعيه قامت على هذا على تبني الرابطه الوطنيه للرابطه الاسلاميه والدعوه الى الوطنيه كفر بواح ورده وخروج عن الاسلام فالله عقد اخاء بين المؤمنين في محكم ايات القران انما المؤمنون اخوه وإذا كان الوطني شوعيا فهل أخونا وهل له من الحقوق كما لنا؟ نعم في النظام له كما لنا اليهودي والمجوسي والبوذي والنصراني والمسلم والدرزي والنصيري وكل من ينتمي إلى هذه الوطنية في هذا الوطن يدخلون تحت قوانين مشترك مشتركة لهم حقوق متساوية هذا في هذا الوطن من عداهم ليس لهم هذه الاعتبارات ولا تلك الميزات هذه الميزات فقط لأهل هذا الوطن هذه الرابطة الوطنية عدا عن أنها رابطة همجية تفرق بين البشرية وتجعلهم اصنافا يتناحرون والله خلقنا من ذكر وأنثى وأبونا واحد وأمنا واحدة وربنا واحد وإلهنا واحد فعلامة التفرقة علامة التفرقة عدا عن أنهم يفترقون وجنسيات متناحره والرابطة الوطنية عذوة للبشرية ومزقتهم وفرقتهم عدا عن هذا فالرابطة لا الوطنية لا تحقق العدالة بين, بين الوطنيين في وطن ما والسبب في ذلك اولا إنها لا توحد بين القلوب ولا تربطهم فأي أثر يحصل بيني وبينك إذا كنا نعيش في بقعة واحدة لكن أنا مسلم وأنت كافر فكري يخالف فكرك أي أثر وأي ارتباط وأي تعاون نتعاون ونتعادى نتعادى عندما تختلف الأفكار و وتتباين المشارب إذا هذه الرابطة لا توحد بين القلوب ثم بعد ذلك كما قلت رابطة فاسدة لا توحد بين القلوب ولا يحصل فيها عدل لأنه في هذه الرابطة الوطنية سيبقى في هذه الرابطة وفي حكم ذلك الوطن اعتبارات خاصة لعلية من القوم فيها فالميمنة والميسرة تأخذ حكمها في مجلس الشعب وفي مجلس الوزراء وفي وفي وفي ولذلك الحصانة المزيفة التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية في هذه الأيام يعني عضو في مجلس الشعب له حصانة أنتعته لا تفتش وسيارته لا تفتش عندما تدخل الحدود من الذي يفتش؟ الوطني الذي ليس له هذه الحصانة مهما كان شأنه لماذا؟ قل عنده حصانة هذا عندهم حصانة من الذي فضل هذا على بقيه أفراده من يساونه في الوطنية على حسب وطنيتكم قال هذا عضو في مجلس الشعب وهذا وزير وهذا وهذا له حصانة من الذي يهرب المخدرات ويتاجر بها في الأرض في هذا الوقت من عندهم حصانة يأتي هذه بسيارة من له حصانه من يجرؤ أن يمد يده إلى تفتيش سيارته فيها كل بلاء باسم الحصانه باسم الحصانة وأما من عداه هذا ليس له حصانه وليس له كرامة يهان ويدات اذا ما ربطت بين القلوب ثم بعد ذلك ما حققت العدل بينه الوطنيين هل عندنا في الإسلام حصان لأحد لأحد من خلق الله عندنا حصان لا يوجد عندنا حصان لأحد من خلق الله وتقدم معنا إخوة الكرام هذا في كلع من نبينا عليه صلوات الله وسلم لو أن فاطمة بنت محمد عليه وعليها صلوات الله وسلام سرقت لقطع محمد يدها ما عندنا حصان لأحد من خلق الله فالمصيب نقول له أحسنت والمخطئ نقول له أخطأت مهما كان شأنه أما في القوانين محسوبيات ولذلك أهل القانون ومن يضعونه دائما يضعون ما يساعد أمورهم في هذه الحياة على حساب المستضعفين على حساب الشعب الذين يثومون محمد يدها ما عندنا حصان لأحد من خلق الله فالمصيب نقول له أحسنت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 فرقت بين قلوب الوطنيين، فما ربطت بين قلوبهم ايضا فأي معنى يربط بيني وبينك إذا كنا ننتمي إلى وطن واحد ونحن نختلف في الأفكار والمشارب والاتجاهات، لا يس بيني وبينك أي رباط، ثم فيها ايضا جور على حساب الميمنة والمسرة وعلى حساب العليه من القوم الذين لهم شأن. لا يكون لغيرهم من الوطنيين ولذلك الرابطة الحقة التي تربط بين الناس أجمعين بغض النظر عن كل اعتبار فيهم هي الرابطة الإسلامية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فله التابعية الإسلامية وله حقوق المسلمين واخ لنا له ما لنا وعليه ما علينا ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاوات الله وسلامه الرابطه الإسلامية هي الرابطة الحقه والسبب في هذا أن الرابطة التي تجمع بين الناس إذا كانت رابطة فكرية فهي رابطة حق هي رابطة قوية إذا كانت هذه الرابطة دينية فهي قوية شرعية وإذا كانت هذه الرابط ليست الدينية أي رابطه بشرية لكنها فكرية فهي قوية مع أنها باطلة ولذلك أخطر شيء على النظام الإسلامي أي الأنظمة البشرية النظام الشيوعي أو النظام الرأسمالي الغربي الشيوعي لأنه رابطة فكرية لا تنظر إلى لون ولا إلى وطن إنما من أخذ بأفكارهم فهو عضوا في جسمهم ومن فضل الله على الأمة الإسلامية في هذه الأيام أن أعظم مناوئ للإسلام وهو الرابطة الفكرية ولا يوجد رابطة فكرية على وجه الأرض تناوي الإسلام الا الرابط الشوعية ان اعظم رابطه فكرية على وجه الارض في هذه الايام اذن الله بدوالها واندحارها وهي تتساقط كل يوم ونسأل الله ان يكمل سقوطها واما سقوط المعسكر الثاني فهذا سقوطه يسير هين هين سهل لكن النظام الأول هو الذي حقيقة كان المسلمون يخشون من مما له من أثر وربط بين الناس فبشرنا الله في هذا الوقت فقال ليس لكم دولة وأنتم أذلة ومستضعفون انظروا إلى قهري وجبروتي أعظم من يناوئكم حكمت بزواله فشمروا عن سواعدكم لتزيلوا بعد ذلك المعسكر الثاني الذي هو أقل خطرا وضررا من ذاك ذاك أنا كفيتكم إياه والبلاد الشيوعية الآن تتهاوى كل يوم وتسقط دولة بعد دولة وبقعة بعد بقعة جانبا بعد جانب رابطة فكرية هذه رابط قوية ولا يوجد في الأرض رابطة فكرية ضال إلا الرابطة الشعية ولا يوجد رابطة, إسلا... رابطة حقة شرعية إلا الرابطة الإسلامية وأما بعد ذلك الرابطة الغربية رابطة المنافع والمصالح ولا يسلم على أحد إلا من أجل دولار هذه سرعان ما تزول ولا يثبت واحد منهم وحال كما قال الله تحتبهم جميعا وقلوبهم شتى فإن قيل كيف استنسروا في, استنسروا في هذه الأيام واستاسدوا نقول لما صار, لما صار النسر بغاثا والأسد ذبابا استأسد الذباب واستنسر البغاث البغاث في هذه الأيام صار نسرا واليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم صاروا أقوى قمة يتحدون الأرض لما لا يوجد أمامهم من يقابلهم لضعفنا لكن زوال هؤلاء يسير إن زوالهم أيسر من زوال المعسكر الشرقي النظام الشيوعي فكفانا الله أقوى أعدائنا في هذا الوقت ونسأله بفضله ورحمته أن يكفينا الأعداء الآخرين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين إذن الرابطة الفكرية هي أقوى الروابط لأنها هي سبب لتأسيس الوجدان المشترك بين جميع أفراد الجنس البشري فكل من يدين بالإسلام يؤلف الإسلام بين وجدانه ووجداني بين فكره وفكري بين أمله واملي بين طموحاته وطموحاته ففكرنا واحد إلهنا واحد ديننا واحد قبلتنا واحد اذا نحن بنيان مرصوص وجسد وجسد يشد بعضه بعض هذا لا يوجد في النظام الغربي ولذلك النظام الإسلامي جنسية فوق الجنسيات وهي جنسية حقة دينية إلى هذا أشار رب البرية فقال جل وعلا في كتابه يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إخوة الكرام ولا ينبغي أن يرد إشكال على هذا فيقول قائل إن الإسلام جعل للعلماء منزلة خاصة وكرمهم فإذا جعل لهم كالحصانة الدبلوماسية في الأنظمة الوضعية لا يقال هذا ولا يصح أن يقال إن هذا تكريم العلم للحكم ليس للعلماء مدخل في الأحكام في الحلال ولا في الحرام وكل عالم ينبغي أن يقول هذا حلال أو هذا حرام بناء على نص لا على رأي فهم لهم فضل في العلم لا في الحكم والتشريع ولذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء <تصفيق> والعشرية صفحة ثمان سبع وثمانين ومائة يقول من اعتقد أن لأحد من جميع الخلق علمائهم أو أمرائهم او عبادهم خروجا عن طاعة الله جل وعلا وعن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واخذ ما بعث الله به من رسوله من الكتاب والحكمة فهو كافر فمن زعم ان لعالم او لامير او لعابد من زعم ان لواحد من هؤلاء حق الخروج عن طاعة الله جل وعلا فهو كافر وعن حكم الله فهو كافر فهذا امتياز العلم لا امتياز الحكم ليس لهم منزلة علينا في الحكم وحصانتهم كحصانتنا نعم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فإذا نحترمه لأنه صاحب فضل كما نوقر صاحب السن وكما نرحم الضعيف المستضعف الصغير لأن له حصان خاصة فالناس يتساوون انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقاكم ومما ينسب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فان يكن لهم في أصل عنصرهم شيء يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم تنييز العلم والفضل لا تنييز الحكم ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أعداء إذا هذه الناس موتى الناس موتى وأهل العلم أحياء الناس موتا وأهل العلم أحياء إذا هذه الرابطة الإسلامية هي سبب لتأسيس الوجدان المشترك وهي جنسية فوق الجنسيات وصهرت جميع المخلوقات في إنائها الواسع النظيف وجعلتهم لبنه طاهرة في بنائها العالي المنيف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 فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون ولذلك جعل الله المؤمنين بعضهم لبعض أولياء يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فالدين والناس يتساوون فيه وكل واحد له من الحقوق ما لغيره إن هذه أمتكم أم وأنا ربكم فاعبدون في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحده وأنا ربكم فاتقون وذكر الله هاتين الآيتين في هاتين السورتين فقط وفي ذلك إشارة فيما يدور في ذهن والعلم عند ربي أن دين جميع الأنبياء واحد فالأنبياء إخوة لعلات ودينهم واحد وان الدين عند الله هو الاسلام فذكر الله هذا في سوره الانبياء للاشاره الى ان دين جميع الانبياء واحد ودين اتباعهم في القديم وفي الحديث وفي الزمن المتاخر واحد في سوره المؤمنون وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون وفي سورة وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون فنحن يوجد اذا بيننا ترابط ليس بين المؤمن واخوانه المؤمنين الاحياء في هذه الامه لا بين الاحياء والاموات في هذه الامه والامم السابقه من عهد ادم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه الى ما سياتي من مستقبل الزمن الى ان يرث الله الارض ومن عليها إذا ننتمي إلى نسب قديم ونسبنا باق عريق إن هذه أمتكم أمة واحدة لا ننتمي لحفنة من الوطن تعادي وتفرق بين البشرية والأمة هنا إخوة الكرام بمعنى الملة والدين وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملتكم ودينكم واحد إن الدين عند الله الإسلام هذا دين الأنبياء وهذا هو دين المؤمنين فمن خالف هذا؟ ليس من عداد المؤمنين وهو كافر بجميع أنبياء الله أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه ولفظ الأمة إخوة الكرام يأتي لخمسة معان هذا أولها بمعنى المله والدين ويأتي بمعنى الجماعة ومنه قول الله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ويأتي بمعنى الحين والزمن وورد هذا في آيتين فقط من كتاب الله جل وعلا في سورة هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى زمن وحين وورد هذا في سورة يوسف وهو الموضع الثاني ومنه قول الله وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة والمعنى الرابع للأمة يأتي بمعنى القائد الإمام المتبع الذي يعدل أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ويأتي بمعنى الصنف والنوع والشكل ومنه قول الله جل وعلا وما من طائر يطير وما من ذابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أجناس وأنواع وأصناف أمثالكم تعرف ربها وتهتدي إلى ما ينفعها في هذه الحياة وكل أمة من هذه الأمم تميز بين ذكرانها وإناثها ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وما من ذابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أي أنواع وأمثال وأشكال وأصناف أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء إخوة الكرام وهذا المعنى الذي قررته آيات القرآن أشار إليه لنبينا عليه الصلاة والسلام أذكر ثلاثة أحاديث في تقرير هذا بحدود خمسة دقائق فقط ثم أنهي الكلام وننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى موضوع آخر في المحاضرات الاتيه أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الرابطة وإلى هذه الجنسية وإلى متانتها ومكانتها ففي الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه ولا يدع أحدا يظلمه فلا تسلمه إلى شر كما أنك لا تظلمه يجب عليك أن تدفع الظلم عنه هذه هي الجنسية وهذه هي الرابطة الشرعية المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله هذه هي الجنسية الشرعية الحق وهي الجنسية الإسلامية اخو المسلم واذا كان المسلم اخا لك وجاء الى بلادك لا يحتاج الى جواز السفر ولا الى تأشيرة دخول ولا الى تحديد إقامة، ولا الى شيء من ذلك وقد مضت الأمة الإسلامية على هذا أربعة عشر قرن يتجول المسلم في بلاد الاسلام شرقا وغربا بكلمة التوحيد لا يضم اليها تعريف اخر لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وهو يساوي من في كل بقعة يذهب إليها وإذا كان أكفأ منهم في أمر من الأمور أسندت إليه مع أنه في الاصطلاحات الحديثة الخبيثة ليس بوطني لكنه مصري ذهب إلى بلاد الشام وفيه من الكفاءة ما تجعله شيخ الإسلام في ذلك المكان تسند إليه المشيخ لا إله الشاميين لأن هذا دين الله وهم يتساوون أمامه فلا دخل لوطنية ولا لغيرها من الأمور الشيطانية الوضعية المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وإذا لم تعطه حقوقه فقد ظلمته وإذا لم تعطه حقوقه فقد ظلمته وإذا ظلمت المسلم فخصمك رب المسلم وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن المسلمين ذكورا وإناثا بمختلف طبقاتهم في درجة واحدة ويتساوون أمامه شريعة الله في هذه الحياة ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم وفي رواية ويجير عليهم أقصاهم أي أبعد الناس في الدولة الإسلامية عن مركز الخلافة إذا أجار لا يجوز للخليفة أن ينقض جواره وقد ثبت في مسند الامام احمد والصحيحين ان ام هانئ في فتح مكه اجارت مشركه فقال النبي عليه الصلاه والسلام اجرنا من اجرت يا ام هانئ ويجير عليهم اقصاهم يجير عليهم ابعدهم عن مركز الخلافه اذا اعطى جوارا فاياك ان تنقض جواره هذا مسلم كمال الخليفه حق الإجارة والجوار وأن يمنحه لمن شاء فكل مسلم له ذلك هذا مسلم وإذا أعطى هذا الحق فلا يجوز أن تنقضه ولا أن ترده يجير عليهم أقصاهم هم يد على من سواهم فتكافأ دماءهم وهم في درجة واحدة ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ترك هذه الجنسية والانتماء إلى جنسيات أخرى مزيفة ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير والحديث في درجة الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا وورد في بعض الروايات فاعضوه بهن ابيه ولا تكنوا اي قل له عض متاع ابيك ومص متاع امك باللفظ الصريح عن حقيقه اسم العوره دون كنايه اذا تعزى بعزاء الجاهليه ما هو عزاء الجاهليه قبيلة فلان ووطن فلان وجماعة فلان وأراد أن يفرق بين المسلمين من تعزى بعزاء الجاهلية ولم ينتم إلى الشريعة الإسلامية وطننا وهول, وطننا وهول وطننا وهول وطننا وهول وطننا وأين دين ربنا دين الله ضاع في هذه الوطنيات المزيفة وطني لا يسوى حذاء باليا وهو أنجس من الشيطان له من الحقوق أكثر مما له لشيخ الإسلام لأن ذاك ليس عنده وطني وهذا وطني أين التحاكم لشريعة الرحمن وأين الجنسية التي أمرنا ربنا أن نحكمها في هذه الحياة وأن ننتمي الا إلا إليها من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه دون كناية ولا تكنوا قل له عض متاع أبيك باللفظ المعروف إذا صدرت منه تلك الكلمة وقد تعزى بعض الناس في مجلس بعزاء الجاهلية وأنه من قبيلة فلان وله نسب وله اعتبار ومكان فقال له ابي بن كعب عضى باللفظ الصريح متاع أبيك فقالوا له يا أبي ما كنت فحاشا كيف تقول له أعضب كذا لأبيك كيف يجري منك هذا وانت صحابي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهان أبيه ولا تكنوا إذن هذه الأمور الخمسة في تشريع الله لا, لا يوجد واحد منها في التشريعات الوضعية الوضيعة أولا إنه محترم مقدس الثاني محفوظ من التغيير والعبث الثالث شامل لكل ما وقع ولكل ما يقع في هذه الحياة الرابع فيه عدل وإنصاف بين جميع المخلوقات من إنس وجن وحيوان وجماد والخامس جنسية فوق الجنسيات هذه المميزات الخمسة التي توجد في هذا التشريع السماوي الرباني الإلهي لا يوجد واحد منها لا أقول خمستها لا يوجد واحد منها في تشريع وضعي وضيع فهل يجوز أن نفصل الدين عن الحياة وهل يجوز أن نفصل الدين عن السياسة وهل يجوز أن نفصل الدين عن الحكم إن من حاول ذلك يريد فسادا وإلحادا في الأرض ويريد إشقاء العباد وهلاك البلاد وماذا بعد الحق إلا الضلال وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا